قالوا ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعدما عاينوا العذاب ووردوا القيامة وراء ما أخبرت به الرسل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لبانوه عنه وانهم لكاذبون فأي علم ابين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو رد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورأاه وقال الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فهل بعد نزول الملائكة عيانا وتكليم الموتى لهم وشهادة بالرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإضاحة للحق وهدى ومع هذا فلا يؤمنون ولا ينقادون الحق ولا يصدقون الرسول ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود عالم أنهم كانوا جازمين بصدقه صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنه صادق في قوله إنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على الايمان قال المسور بن رضي الله عنه لأبي جهر وقال قاله أي خالي هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها قال يا ابن أخي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعن مين ما جربنا عليه كذبا قط فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال يا خال فلما لا تتبعونه قال يا ابن أخي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعمه وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه وهذا أمية بن أبي الصالد كان ينتظره يوما بيوم وهذا أمية ابن أبي الصالد كان ينتظره يوما بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه وقصته مع أبي سفيان لما سفروا معا معروفة ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا وهذا هراقل تيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر باستبقاء لملكه ولما سأله اليهود عن تسع البينات فأخبرهم بها قبل يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود عليه السلام دعا الله يزال في ذريته نبي وإنا نخشى إن تبعتناك أن تقتلنا يهود فأولئك قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا فآثر الكفر والضلال ولم يصير مسلمين بهذه الشهادة فقيل لا يصير الكافر مسلما بمجرد شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد الله في الوحدنية وقيل يصير بذلك مسلما وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلما بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصير مسلما إلا بالشهادة بالتوحيد كان والمشركين. وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره وعلى هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته وإلا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكثر الكفار كحال هؤلاء المذكرين غيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتمين وإمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لا بد فيه من عمل القلب هو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره وفيما تقدم كفاية في إبطال هذه المقالة ومن قال إن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن لم يلتزم متابعته وعاداه أبغضه وقاتله لازمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا الزام لا محيد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحي القائل من قوله كقول بعضهم إن ابليس كان مستهزئا ولم يكن يقض بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجودها الصانع وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها ونصرة المقالات وتقليد أربابها يحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخير الآن قالوا وقد بينا القرآن أن الكفر أقسام أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الاسلاف وهو كفر أكثر الأسباع والعوام اثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره فغالب ما يقع هذا النوع في من له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية أو من له مآكر وأموال في قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله ومأكله فيؤثر الكفر على الإيمان عمدا الثالث كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعادته وهدان القسمال أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلّا الأول ف يجعلون الثاني والثالث كفرًا لذلّتِه على الأول لا لأنهم في ذاتِ كفره فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل ومن تأمل القرآن والسنة وسيرة الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه عالم أن عامة كفر الأمم عن تيقن العلم ومعرفة الصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاء فهذا القرآن مملوء من الإخبار عن المشركين عباد الأصنام أنهم كانوا يقرون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له وحده وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وانزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقر به من ذلك على صحة ما دعتهم إليه رسله فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقدرين قط بأن لهم رب وخالقا؟ هذا بهتان عظيم فالكفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الاغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعم أنه ليس بكفر قالوا والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام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 والله لا يهدي القوم الظالمين قالوا فحب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما لا يكون العبد مسلما به ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه وجب عدوته إلا محسنه وفضائله ولهذا قيل للحاسد عدو النعم والمكارم فالحاسد لم يحمله على معادات المحسود جهله بفضله وكماله وإنما حمله على ذلك فساد قصده وإرادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارثهم رياستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم وظن أن الرئاسة تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله في هؤلاء أن يسلبهم رئاسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم وما ربك بظلام للعبيد فهذا مورد احتجاج الفريقين وموقف أقدام الطائفتين فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة وتوخى بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة، فقد ادلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع، وجاء ببينات لا ترد ولا تدافع، فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب، وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب، فيرضي الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين، وإلا فخل المطي وحديها، وأعطي القوس باريها، دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابد الحب حتى لا نصعبه. ومن عرف قدره عرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح العليم فنقول وبالله التوفيق كلا الطائفتين ما خرجت عن موجة العلم ولا عدلت عن سنة للحق وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة للأخرى على نفس قولها وبيان هذا أن المقتضي قسمان مقتضي لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه بل يستلزمه استلزام العلة التامة لمعلولها ومقتض غير تام بل قد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التمام أو لفوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فإن أريد بكون العلم مقتضياً للاهتداء الاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل فالصواب قول الطائفة الثالية وأنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صالح للاهتداء مقتضي الله وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو لفوات شرط أو قيام مارع فالصواب قول الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سابا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة الساب الأول ضعف معرفته بذلك الساب الثاني عدم الأهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بذكاء المحل وقبوله للتزكية فإذا كان المحل غير ذكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدات التي يخلطها الماء فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يعلمه كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبوذر فيها كل بدر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما توني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وهذا في القرآن كثير فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمه لم يؤثر فيه العلم السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع ابليس من انقياده الامر وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الساب الرابع مانع الرئاسة والملك وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكن أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيظن بملكه, بملكه ورياسته كحاله الرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا بنبوته وصدقه واقروا بها باطنا واحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء ارباب الملك والول والولايه والرياسه وقل من نجا منه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه ولهذا قالوا ا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما وبنوا إسرائيل عبيد لهم ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بين أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك فأفل عبدية واختار الرئاسة والإلهية المحال الساب الخامس مانع الشهوة والمال وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مآكلهم وموالهم التي يصير إليهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صد الأعشى الشاعر عن الإسلام وقد فوض غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته فكان آخر ما كلبني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها آمنة فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلتمون على شربها وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له لي اقارب أرباب أموال وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء وأنا أؤمل أن أرثهم أو كما قال ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي الساب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم وهذا سبب وقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهلهم وعشائرهم الساب السابع محبة الدار والوطن وإن لم, يكن لها وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه وداره الساب الثامن تخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعن منه على آبائه وأجداده وذما لهم وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام استعظم آبائهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم ورأوا أنهم إن أسلموا سفه أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورماوهم بأقبح القبائه والكفر والشرك ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت اترغب عن مله عبد المطلب فكان آخر ما كلمهم به هو على مله عبد المطلب فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به فكيف يأتي أمرا يلزم منه هاية تنقيصي وذمه ولهذا قال لولا لأن تكون على بني عبد المطلب لأقررت بها عينك أو كما قال وهذا الشعر يصرح فيه بانه قد علم وتحقق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم صدقه كقوله ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دين لولا الملامه او حذار مسبت لوجدتني سمعا بذاك مبينا وفي قصيدته اللاميه فوالله لولا ان تكون مسبت تجر على اشياخنا في المحافل لكن اتبعناه على كل حاله من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول أباطل والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام وتضيل العقول فهذا هو الذي منعهم من الإسلام بعد تعقنه السهب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصصه وقربه منه وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى يكون للرجل عدو يوغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها ويقصد مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معادات الحق وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار فإنهم كانوا عداءهم فكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم وعاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم الشاب العاشر مانع الإلفي والعادة والمنشأ فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل هي طبيعة ثانية فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب منعا فهو اغلبها على الأمم بارباب المقالات والنحل ليس مع أكثر بل جميعهم إلا معسى أن يشذ إلا عادة ومربا تربى عليها طفلا لا يعرف غيرها ولا يحس به فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثالية وصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة ولا يعلم ما شقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق فجزى الله المرسلين أفضل ما جاز به أحد من العالمين إذا عرف أن المقتضي نوعان، فالهدى المقتضي وحده لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب الاهتداء فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم، ولهذا يقال هودي فيما تأهودي فما هتدى، ولهذا يقال هودي فما والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإضاد، فهذا الهدى الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجب، فمتى وجد السبب وانتفت الموانع، لزم وجود حكمه. وها هنا دقيقة بها الفصل النزاع وهو أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته أو اقتضاءه بحاله وإنما غلب المانع فكان التأثير ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له هذا سر مسألة وفقها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب والقرآن قد دل على هذا قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم بما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فعقبهم سبحانه بإزاغات قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء ونظيره قوله تعالى ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمرون ولهذا قيل من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه ومن هنا قيل لا رأي لصاحب هوى فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله وقال الله تعالى فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قلف بل طبع الله عليها بكفرهم اخبر سبحانه ان كفرهم بالحق بعد ان علموه كان سببا لطبع الله على قلوبهم حتى صارت غلفا والغلف جمع اغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه وكل شيء في غلاف فهو اغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفكه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنها غلف للعلم والهكمة أي أوعية لها فلا نحتاج إلى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه أحدها أن غلف جمع أغلف كقلف وأقلف وحمر وأحمر وجرد وأجرد وغلب وأغلب ونضائره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الايه عليه الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه والأكنة هنا هي الغلوف التي قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والآطية التي تغطي المتاع ومنه الكنانة لغلاف السهام الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه ولا يحسن مقابلته بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والعكمة التي ادعوها كما قيل لهم لما ادعوا ذلك وما أتيتم من العلم إلا قليلا وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغضية وغشيه لا تفقه قوله قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سابا لأن طبع على قلوبهم ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه اضرمت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثرها حتى يصير الساب الذي يهتدي به المتدون سابا لضلال هذا كما قالت تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلوا ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو هداه الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين قال هذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من اتبع رضوان الله وقال تعالى وإذا ما أندلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون ولا شيء أعظم فسادا لمحال العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفهم الذي قد استحكمت فيه المرارة من الماء العذب كما قيل ومن يكو ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة فإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفام فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خان في نقده نسي النقد وسليبه فاشتبع عليه الخالص بالزغل ومن كلام بعض السلافي العلم يهتف بالعمل فإن جابه حل وإن لارتحل وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه وايضا فإن العلم يراد للعمل فإنه بمنزلة الدليل للسائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئا لأن من عالم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم كما أن من ملك ذهبا وفضة وجع وعارية ولم يشتري منها ما يأكل ويلبسه فهو بمنزله الفقير العادم كما قيل ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا إما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سابه وموجبه وإما لأن الجهل يقال في جانب بالعلم والعمل قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين ومن هذا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ليس المراد به أعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد اعراضه عن جهل من جهل عليه منهم فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صل نفسك عن مقابلتهم على سفاههم وهذا كثير في كلامهم ومنه الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل ومن هذا تسمية المعصية جهلا قال قتالة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلا به لم يكن عاصيه ولا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم, مرتكبه وإن علم مرتكبه بتحريمه إما لأنه لا يصطر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به أثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الثالث أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلا لهم فسلب عنهم حقيقته والشيء قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه قال تعالى في ساكن النار فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى نفى الحياة لانتفاء فائلتها والمراد منها ويقولون لا مال إلا ما انفق ولا علم إلا ما نفع ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الاسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها قال تعالى وجعلنا لهم سماعا وابصارا وافلا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افلتهم من شيء اذ كانوا يرهدون بايات الله وقال تعالى ولقد ذرأ نار كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقدها قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم بل هذه له أصل وللعين والأذن واللسان تبعى فإذا عدمها القلب فصاحبه اعمى مفتوح العين أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصح اللسان قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لم يعمل بموجب الحجه وينقاد لها قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسطورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا على أدبارهم نفورا فأخبر سبحانه بأنه منعهم فقه كلامه وأول إدراك الذي ينتفع به منفقه ولم يكن ذلك مانع لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر التوحيد فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على انهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشي قلوبهم كالذي غشي آذانهم ومعلوم انهم لم يعدموا السمع جملة ويصير كالأصم ولذلك ينفي سبحانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا ومعلوم انهم قد سمعوا القرآن وامر الرسول باسماعهم اياه وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم سمعا ينتفعون به وهو فقه المعنى وعقله وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوا والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة من لم يسمعه قال الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نفع عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه عن كلامه صاروا بمنزله من لا يستطيع أن يسمعه ولا يرى وهذا استعمال معروف للخاصة والعامه يقولون لا أطيق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أسمع كلامه من بغضه ونفرته عنه وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم ولا دلالة فيها إذ ليس المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعا وإنما المراد سلب السمع الذي يترتب عليه فائلته وثمره والقدر حق ولكن الواجب تنزير القرآن منازله ووضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك فإن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذرا له ومن هذا قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبه الاستماع لما جاء به وايثار الأعراض عنه وشدة النفار عنه بمنسلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يلسر المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لأجله في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ولهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذنبا اكتسبوه فقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسعقا لأصحاب السعير والله تعالى تارة ينفي عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فإن لها مدارك العلم وأسباب حصوله وتارة ينفي عنهم السمع والعقل وتارة ينفي عنهم السمع والبصر وتارة ينفي عنهم العقل والبصر وتارة ينفي عنهم العقل وحده وتارة ينفي عنهم السمع وحده فنفي الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفي بعضها نفي له بالمطابقة والآخر باللزوم فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادهما من فساده وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى إلى القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخر ويفسد بفساده فلهذا يجيء في القرآن نفي ذلك صريحا ولزوما وبهذا التفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله الذين آتينهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم ونظائرها نظر فإن الله تعالى حيث قال الذين آتينهم الكتاب لم يكونوا إلا ممدحين مؤمنين وإذا أرد ذمهم والإخبار عنهم بالعناد وإثار الضلال أتى بلفظ الذين اوتوا الكتاب مبنيا للمفعول فالأول كقوله تعالى الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآيات وكقوله تعالى فغير الله أبتغي حكمه هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس في سياق ذنبهم والإخبار بعنادهم وجهودهم كما استشهد بهم في قوله تعالى كما استشهد بهم في قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وفي قوله فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون واختلف في الضمير في قوله يتلونه حق تلاوته فقيل هو ضمير للكتاب الذي أوته قال ابن مسعود يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه كما انزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا ونزلت في مؤمني أهل الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن وهذا بعيد إذ عرف القرآن يأبأ ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون بل هذا حجة لنا ايضا لما ذكرنا فإنه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم استشهادا بهم على من كفر وثناء عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخص في آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا في جملة الأولين بلغض مضمر لا يوجب أن يقال آتيناهم الكتاب عند الإطلاق فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضمنا وتبعا فلا يلزم تناوله لهم قصدا واختيارا وقال تعالى في سورة الأنعام يا إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور وهو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فإن السورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لا ذنب المذكورين من أهل الكتاب وأما الثاني فكقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافر عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فأدي شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب والأول شهادته الذين آتاهم الكتاب بأنهم مؤمنون وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوا فنردها على أدبارها وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم وإلا فلم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلا بالذم أيضا كقوله الم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون أن تضلوا السبيل وقال تعالى الم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الايه وقال الم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكموا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فلاقسام اربعه الذين اتيناهم الكتاب وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح والذين اوتوا نصيبا من الكتاب لا يكون قط إلا في معرض الذم والذين أوتوا الكتاب عم منه فإنه قد يتناولهما ولكن لا يفرد به الممدوحون قط ويا أهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذمومة كقوله من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر وقال في الذم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وهذا الفصل ينتفع به جدا في أكثر مسائل أصول الإسلام وهي مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتا حسالة ينتظره بها الحق في المزألة والله علم الوجه الثاني والثمانون أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول وخلق الإنسان مركباً من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله كان شراً من الحيوانات. وفاوت سبحانه بينهم في العلم، فجعل عالمهم معلم الملائكة، كما قال تعالى يا آدم أنبيهم بأسمائهم، وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها، وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له، كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر، إني بريء منك وقال لجهلتهم الذين عصوا رسوله إني بريء منكم الله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها من علمه الله والآخر لا يرضى الشيطان به وليه وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين وللتحاق بعالم الملائكة وصحبة في الملأ الأعلى لكفى به فضلا وشرفا فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله الوجه الثالث والثمانون أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره. ولما كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله الذي يأتيه به والعين طريعته كان ملكا على سائر الاعضاء يأمرها فتأتمر لأمره ويصرفها فتنقاد له طائعة بما خص به من العلم دونها فلذلك كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب في العضاء ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح مالكها ومطاعها وفسادها بفساده كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس العلماء والأمراء قال عبد الله بن المبارك وهل أسدى الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ولما كان الاسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من العضاء كان في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه وكان من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع واختلف الناس في الأفضل منهما فقال الطائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل قالوا لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة فإنها إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عريف ذلك فإن من لا سمع له لا يعلم ما جاءوا به وايضا فإن السمع يدرك به أجل شيء وأفضله وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه وايضا فإن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب ولا يحصل ذلك إلا بالسمع وايضا فإن مدركه اعم من مدرك البصر فإنه يدركه فإنه يدرك الكليات والجزئيات والشاهد والغائل والموجود والمعدوم والبصر لا يدرك إلا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم فإن احدهما من الاخر ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كان سواء؟ وايضا ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزية المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريبا وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولا قريبا وأيضا فإن ذنب الله تعالى الكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذنبه لهم بعدم البصر بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعا لعدم العقل والسمع وأيضا فإن الذي يريده السمع على القلب من العلوم لا يلحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه والذي يريده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع وقال الطائفة منهم من قتيبة بل البصر أفضل فإن أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الدار الآخرة وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية في تفضيله قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده فمنزلته منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيرا ما يقن بينهما في الذكر كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين وقال تعالى ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقلوا اسماعهم وقال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور وقال في حق رسوله ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ما زاغ البصر وما طغى وهذا يدل على شدة الوصغة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر من عينه وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشده ارتباطا به أشرف من غيره قالوا ولهذا يأتمنه القلب ما لا يأتمن السمع عليه بل إذا ارتاب من جهته عرض ما يأتيه به على البصر ليزكيه أم يرده فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه قالوا ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مرفوعا ليس المخبر كالمعاين قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجل فلم يلحقوا في ذلك ما لاحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها لقوة المعاينة على الخبر قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحي الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهي القلب قالوا ولليقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثاريها للعين وهي المسمات بعين اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل قالوا ايضا فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنه فإن العين مرآة القلب يظهر فيها ما يجنه من المحبة والبغض والمعادات والسرور والحزن وغيرها وأما الأذن فلا تؤذي عن القلب شيئا البتة وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب فالعين أشد تعلقا به والصواب أن كل منهما له خاصية فضل بها على الآخر فالمدرك بالسمع عام وأشمل والمدرك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتمام وكمال الإدراك وأما نعيم أهل الجنة فشيئان أحدهما النظر إلى الله وثاني سمع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره كان الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوا من الرحمن عز وجل ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضرته اياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم وأنهم لا يرونه فكلامه ورؤيته أعلى نعيم أهل الجنة والله أعلم الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار مرة يذكر اللسان الذي يترجم عن القلب فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها وانتمماتها ومكملاتها فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها في أصول النعم وأخرها في مكملاتها قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والافيده لعلكم تشكرون فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم ثم أعطاهم الأسماع والأبصار والافيده التي نالوا بها من العلم ما نالوه وأنه فعل بهم ذلك ليشكروه وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفلة فما اغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفلتهم من شيء وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانهم وشفتين وهديناهم لجدين فذكر هنا العينين اللتين يؤصروا بهما فيعلم المشاهدات وذكر هدايه النجدين وهما طريق الخير والشر وفي ذلك حديث مرفوع مرسله وهو قول اكثر المفسدين وأدل عليه الآية الأخرى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزومة وذكر اللسان والشفتين التي هم آلة التعليم فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه على قدرته ووحدانياته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فسعاده الإنسان صحة هذه العضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها قال ابن عباس يسأل الله العبادة فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليعقلها ويفطاهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه الوجه الخامس الثمانون ألا انواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعرة له من غيره تزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والجاه وتوابعهما فبينما المرء بهذا سعيد ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد مقاع يشجج رأسه بالفهر واجي فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية ويحكى عن بعض الولماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغنى في دول فقر ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ فقال نعم تقولون لهم إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة واجدمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواء برجل عالم فجس المخاضة فلم ير شيئا فقالوا كيف رأيته فقال رأيت دارا حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن السعارة الثانية سعارة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناس بأعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة عصابه فهذه ألصق به من الأولى ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فإن البدن أيضا عالية للروح وآلة لها ومركب من مراكبها فسعادتها بصحته وجماله وحسنه سعاده خارجة عن ذاتها وحقيقتها السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية ويسعادة النفسانية روحية قلبية ويسعادة العلم النافع وتمرته فإنها هي الباقيه على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وبها يتلقى في معارج الفضل ودرجات الكمال أما الأولى فإنما تصحبه في البقعه التي فيها ماله وجاهه والثانية فعرضة للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعف فلا سعادة في الحقيقة إلا هذه الثالثة التي كلما طال عليها الأمد ازدادت قوة عنوة وإذا عدم المال والجاه فيمار العبد وجاهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة البدن إذا قطعت السعادتان الأولتان وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها فعالت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض بخلاف الأولتين فإنهما حظ قد يحوزه غير طالبه وبخت قد يحرزه غير جالبه من ميراث او هبه أو غير ذلك وأما سعادة العلم فلا يريثك اياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة دية وقد أحسن القائل في ذلك فقل لمرجي معالي الامور بغير اجتهاد رجوت المحالة وقال الآخر لولا المشقه المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال ومن طمحت همته الى الأمور العالية فواجب عليه أن يسد على همته الطرق الدنيه وهذه السعارة وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي فإنها متى أكرهت النفس عليها وثيقت طائعة وكارهة إليها أصبرت على لاوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مونقة ومقاعد صدق ومقام كريم تجد كل لذة دونها كلذة لعب الصبي بالعصور بالنسبة إلى لذة الملوك فحينئذ حال صاحبها كما قيل وكنت أراها أن قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لمذهب فلما تلاقينا وعاينت حصنها تيقنت أني إنما كنت ألعب فالمكارم منوطط بالمكاره والسعادة لا يعبر إلا إليها إلا على جسر المشقة ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينار العلم براحة الجسد لا ينار العلم براحة الجسم وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق ولولا جهر الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها التي عليها بالسيوف، ولكن حفت بحجاب من المكاره، وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله بها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.